بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب كريم قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا ليغفر لكم من ذنوبكم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 نَارِهَا تَكُمُّ وَلَا تَظُنُّ وَدَّاً مَعَهُ وَلَا يَغُوثُ وَيَعُوقُ وَنَسَرَاً وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالاً مِّمَّا قَطَّعَتْ أَيْدِيهِمْ أُغْرِقُوا يَجِدُوا لهم من دُونِ اللَّهِ أنصارا وقال نوح انك انت ذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا الا خاسرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا